وصيه من خلقه وحبيبه ادى الأمانة وبلغ الرسالة في صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار رغم أنف كل من اختار عكس ذلكم الاختيار نعم نعم هذه هي الحياة وما غيرها حياة هذه هي الحياة وما غيرها حياة أعوذ بالله من الشيطان العظيم يقول ربنا رب العزة عما يصفون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين ويقول أيضا عز من قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة ولائك أصحاب الجنة، أولائك أصحاب الجنة،هم فيها خالدون. قال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. إن في الدنيا في جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر إن في الدنيا في جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر ظللت أتساءل ومن فقر الإجابة أتضاءل أين تلك الجنة لأشبعها من الري تصمر تظهر وأجني الفل واليسامين جنة جنة الدنيا حتى أدركت أن الجنة فيك وفي نعم من صلح عقله وقلبه ولسانه عن قول الغي من كان جنة للفقراء ونارا على الأعداء من له قلب نابض ودمع حي من أمطرها حياء لتنبت حياء من أمطرها حياء لتمبت حياء من ومن فتدارك فتدارك نفسك لا تصبح جنتك بلا ثمن يا أخي ويا أختان يا أخي ويا أختان إن في الدنة إن في الدنيا جنة بل لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جلست مع نفسي كثيرا ومرارا وتكرارا وأنا أفعر بضيق في النفس بذيق في النفس وتعب وتعب شديد جدا في البدن فقلت يا ربي يا ربي ما سبب ذلك الضيق في الصبر وقدت الله عز وجل ينادي ويقول ومن اعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يا ربي ونخشروه يوم القيامة آما ونخشروه يوم القيامة قال ربي لما قصرتني اعما و قد كنت بصيرا قالت ذلك قالت ذلك تتى فنسيتها و اليوم وتدانيت اليومتس وتدانيت اليومتس يا ربي يا ربي العليم جيدا انك قد خلقتنا خلقت بني الانسان وبن الجن في هذه الحياة ويعط لهم من الاسباب والمسببات ما يضمن لهم صلاح حياتهم القلبيه والبدنيه ومن أحسن استغلالها وترويدها قد نجح في هذه الحياة فالإنسان في هذه الدنيا في مجاهدة مع أحوالها ولقد قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد أي مكابدة لنفسه ومكابدة لنزعات الشيطان ومكابدة لمصاعب الحياة ومشاقها وأهوالها يغلبوا ويغلب اخرى يفرح مره ويحزن اخرى يضحك ويبكي وهكذا دوائيك فالحياه لا تصفو لاحد من اكدارها يختلف الناس في خوض معتركاتها يتعثر اقوام فيستبطئون ويبادر اخرون الى جهاد انفسهم فيعانون وقد تعاودهم اكدار الحياه مره بعد اخرى وإن من أقدار الحياة وإن من أكدار الحياة حالة تنتاب كثيرا من الناس بل لو قيل لا يسلم منها أحد لم يكن ذلك بعيدا والناس فيها بين مستقل ومستكثر إن ضيق الصدر وما ينتاب المسلم من القلق والأرقي أحيانا والله لمسألة ضخمة مسألة قد تدمر شخص بذاته مسألة قد تمر على كل واحد منا طول مدتها مع قوم وتقصر مع آخرين ترى الرجل إذا أصابته تلك الحالة كئيبا كثيرا تتغير حال حاله وتتنكر له نفسه قد يعاطي الطعام والشراب بكاء وحزن وحش وذهول وقد تغلب أحدهم نفسه فيشكو أمره إلى كل من يجالسه ويهاتفه دون أن يجاهد نفسه طرفه عين يراه دريسه ومن يشاهده فيرى عليه من لباس الهم والغم ما الله به عليم ما الله به عليم يستسلم للشيطان بجميع أحاسيسه فيظهر لك من اليأس والقنوط والشكوى ما يغلق أمامك الكثير من أبواب الفرد والتنفيذ حتى إن بعض أولئك يغل في الإنقياد لتلبيس الشيطان ويكاد أن يقدم على خطوات تغير مجرى حياته من طلاق للزوجة وترك للوظيفة وانتقال عن المنزل وما يتبع ذلك وقد يصل أمره إلى الانتحار ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز القهار مما يدل على عظم تلبيس إبليس عليه إن للهم أسبابا حسية ومعنوية وقد يكون الهم مفاجئا لصاحبه لا يعرف له سببا لا يعرف له سببا نعم يا معاشر المسلمين يا معاشر المسلمين ولما كانت تلك الحاله تعتري كثيرا من المسلمين فتؤثر على عباداتهم وسلوكياتهم ناسب أن يكون الكلام عن الأسباب التي تعين على انشراح الصدر نعم يا أحبة الإيمان توجب علينا أن نتكلم عن الأسباب المعينة على انشراح الصدر وتنقله من تلك الغشاوة التي أظلمت عليه إلى حالة يشعر فيها بالراحة النفسية والطمأنينة القلبية نعم ونحن قادمون على شهر مفترق نسأل الله عز وجل أن ندخل عليه ونحن جميعا منشرح الصدور نعم يا أحبة الإيمان أليس أحد فيكم يستخدم ألوني ما هو السبب الأول على انشراح الصدر أقولها لك أخي أقولها لك أختار أقولها لكم جميعا فالسبب الأول على انشراح الصدر هو التوحيد قوة التوحيد إن من أعظم الأسباب لشرح الصدر وترض الغم بل هو أدل الأسباب وأحذرها يا إخوة ويا أخوات يا إخوة ويا أخوات إن من أدل الأسباب وأعظمها على طرز الغم والهم وقوه التوحيد وتفويض الامر لله تعالى بأن يعتقد العبد اعتقادا دازما لا ولا ريب أن الله عز وجل وحده الذي يجنب النفع ويتفع الزر وأنه تعالى لا راد لقضائه قضائه ولا معقب لحكمه عزل في قضائه يعطي من يشاء لعزله ولا يظلم ربك أحد فعلى العبد أن يحرص على عمارة قلبه بهذه الاعتقادات يا إخوة ويا أخوات وما يتبعها فإنه كان كذلك أذهب الله غمه وأبدله من بعد خوف فيه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يا أحبة الإيمان فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام بكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاولة والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته هو, هو دنة الدنيا والنعيم الذي لا يجبه نعيم هو كرة العين للمحبين وحياة للعارفين انت الثلام السيخ نعم فالسبب الثاني هو حسن الظن بالله فبعد ما جاء التوحيد في المرتبة الأولى يا اخوة يا أخوات فبعد ما جاء التوحيد في المرتبة الأولى أكيد وبالتأكيد يجب أن يأتي في المرتبة الثانية حسن الظن بالله حسن الظن بالله تعالى وذلك بأن تستحر أن الله تعالى فارج لسمك كاسف لذنبك فإنه متى ما أحسن العبد ظنه بربه فتح الله عليه من بركاته من حيث لا يحتفظ فعليك يا عبد الله بحسن الظن بالله فعليك يا عبد الله بحسن الظن بالله ترى من الله من الله عليك بالكفير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض بالعزاء قال قال تعالى انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله اخرجه الامام احمد نعم قال الله عز وجل الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره وأعد لهم جهنم وساءت مصيره من ظن في الله ظن السوء لعنه الله من رحمته وأعد له جهنم وساءت مصيره نعم بعدما جاء التوحيد وحصل الظن في الله في المرتبة الثانية أكيد وبكل تأكيد يجب أن يأتي في المرتبة الثالثة قفرة الدعاء والإلحاح والإلحاح قفرة الدعاء والإلحاح على الله بذلك فيا من ضاق صدره وتقدر أمره ارفع أكفة الضراعه إلى مولاك وبث إليه سكواك وحزنك إليه في الدمع بين يديه واعلم رعاك الله ان الله تعالى أرحم بك من أمك وأبيك وصاحبتك وبنيك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على النبي سبي سبي فإذا امرأة من السبي تحلب سبيها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فأسقطه ببطنها وأرضعته وقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي تقدر على أن لا تطرح فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها الله أرحم بعباده من هذه بولدها الله أرحب بعباده من هذه الدولان يا اخي تأمل هذه الكلمات هل امك تطرفك في النار هل امك تطرفك في النار بكل تأكيد لا فما بالك بالعزيز الغفار فما بالك بالعزيز الغفار فما بالك العزيز الغفار السبب الرابع بعد كوة التوصيد وحسن الظني بالله وقفرة الدعاء المبادرة إلى ترك المعاصي تفقد تفقد النفس يا أخي ويا أخته فيجب علينا المبادرة إلى ترك ما يغضب الله تفقد النفس يا أخي ويا أخته فيجب علينا المبادرة إلى ترك ما يغضب الله أريد مخرجا لك مما أنت فيه وانت ترتع في بعض المعاصي يا عجبا لك تسأل لنفس نفسك حاجتها وتنسى دناياتها ألم تعلم هداك الله أن الذنوب باب عظيم ترد ترد منه المصائب على العبد وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير <تصفيق> اولما أصابتكم, أو اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير كل هو من عند أنفسكم استفقى العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه فقال في دعائه اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب ولا تنكسف إلا بكوبة قال الإمام ابن القيم رحمه الله وما يجازى به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزاجته وغمه وهمه وحزنه وخوفه وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياء يرتاب فيه بل الغموم والهموم والاحزان والضيق عقوبات عادله ونار دنيويه وجهنم صادره والاقبال على الله تعالى والإنابة اليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكر والفرد والسرور بمعرفته ثواب عادل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الم لا نسبه لعيش الملوك اليه البدء نعم ذكر ذلك الكلام ابن القيب في كتابه القيب الوابل الصيب لمن أراد الرجوع فباد الرعاك الله إلى محاسبة نفس محاسبة صدق وإنصار محاسبة من يريد مرضات رب الخير ربه والخير لنفسه فإن كنت مقصرا في صلاة أو زكاة أو غير ذلك مما أوجب الله عليك أو كنت واقعا في بلهاك الله عنه من السيئات فبادر إلى إصلاح أمرك وجاهد نفسك على ذلك وسترى من الله ما يسرق صدرك وييسر أمرك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المخسنين وقال تعالى ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له يجعل له من امره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا فبادر هداك الله الى تقوى الله فبادر هداك الله الى تقوى الله ولن ترى من ربك الا ما يسرك باذنه تعالى قال الامام عبد الجوزي ضاق به أمر اوجب غما لازما دائما وأخذت أبالغ في الفكر في الخلاص من هذه الهموم بكل حيلة وبكل وجه فما رأيت طريقا للخلاص فعرض فعرضت لي هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرج فعلمت أن التقوى سبب للمخرج من كل غم فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى فوجدت المخرج لمن أراد رجوع سيد الخاطر الصفحة 53 بعد المئة السبب الخامس أحبة الإيمان بعدما قلنا, بعد قلنا السبب الأول في قوة قوة التوحيد والثاني في حسن الظن بالله والثالث قسرة الدعاء والرابع المبادرة إلى ترك المعاصي الآن في الخامس أداء الفرائض والمداومة عليها المحافظة على أداء فرائد الله عز وجل والمداومة عليها ترى يا إخوة يا أخوات ترى يا إخوة ويا اخوات بارك الله فيكم كثير منا ربما والله المستعان يكون امام الناس ظاهرا بالخير وهو في الأصل مقصر وهو في الأصل مقصر وهو في الأصر مكسر ولا حول ولا قوة إلا بالله مكسر في الفرائض والمداومة عليها والإكثار من النوافل من صراء والصيام وصدق وأبر وغير ذلك من أمور الخير فالمداومة على الفرائض والإكثار من النوافل أحبة الإيمان من أسباب محبة الله تعالى لعبده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال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 وبصره الذي يبصر به واده التي يبطش بها وان سالني لاعطينه ولئن استعاذ بي لاعيذنه ترى يا اخوه نحن ما تاملنا الحديث قال تعالى فاذا احببته كنت سماه الذي يسمع به الله يكون سمعك فكيف هو سمعك وبصره الذي يبصر به الله يكون بصرك فكيف تكون بصيرتك ويده التي يبطش بها فكيف تكون يدك فاعلة للخير وضاربة في الحق وان سألني لأعطينه لو قال يا رب أعطاه الله مباشرة ولئن استعاد به لأعيذنه والله يلو كان من شر إبليس بنفسه والسبب السادس بعدما قلنا قوة التوفيق الأول وحسن الظن بالله الثالث وكثرت الدعاء جاءت في المرتبة الثالث ثم قلنا المبادرة إلى ترك المعاصي ثم قلنا أداء الفرائض والمداومة عليها جاء الآن. من أسباب السبات مجالسة الصالحين الاجتماع يا إخوة يا أخوات بالشباب والفتيات الصالحات ترى والله هذه من أهم الأسباب المعينة على السبات والله وجدنا الكثير من الإخوة والأخوات حفظوا كتاب الله ثم ثقتوا بسبب الصحبة السيئه بسبب الصحبة السيئة ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلا آلا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ إمداء جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أي أن الشيطان هو من أحد أسباب تلك الصحبة السيئة. نعم، فالإكتبار بالجلساء الصالحين والاستئناس بسماء حديثهم، والاستفاده من ثمرات كلامهم وتوجيهاتهم، فالجلوس مع هؤلاء مرضى للرحمن، مسخط للشيطان. فلازم جلوسهم ومجالساتهم واطلب مناصحتهم ترى في صدرك كنشراحا وبهج ثم إياك والوحدة احذر أن تكون وحيدا يا أخي لا جليس لك ولا أنيس فان فإن الشيطان فإن الذئب لا يأكل إلا من الغنم القاسية لا يأكل إلا من تلك الغنم التي شردت التي شردت عن القطيع وهذا هو الشيطان لا يأكل إلا من الشخص الذي ترك مصاحباته قلساء الصالحين فإن الشيطان يزيد العبد وهنم وضعفا فن إذا كان وحيدا فالشيطان من الواحد أقرب ومن الاثنين أبعد وليس مع الثلاثة وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية شاهد نعم يا أخي عليك أن تحرس أعانق الله تعالى على عدم جلوسك وحيدا فجاهد نفسك وغالب على الاجتماع بأهل الخير والصلاح والذهاب إلى المحاضرات والندوات وزيارة العلماء وطلب العلم فذلك يدخل أنس عليك ويزيدك إيمانا وينفعك علما وأيضا مجالسة الإخوة في هذه الغرف القيمة التي تدعو إلى الله عز وجل على منهج سليم وعلى دعوة ربانية نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منهم اللهم آمين جالس الإخوة في هذه الغرف جالس الأخوات في هذه الغرف يا أخت فهذه من نعمة الجليس الصالح والسبب السابع بعدما تكلمنا على قوة التوحيد في الأول ترى نذكركم كل مرة حتى لا تنسوا هذه الأجباب المعينة عن انفراح الصدر قوة التوحيد خصم ظني بالله قفية الدعاء المبادرة إلى ترك المعاصي أداء الفرائض والمداومة عليها مدالفة الصالحين السابع قراءة القرآن. قراءة القرآن تدبرا وتأمنا يا إخوة, يا, إخوة يا, إخوة يا إخوة وليس فقط قراءة كما قال العلماء حبرا لا لا نريد هذا النوع فذلك النوع فقط لأخذ أكثر كم ممكن من السواب ولكني والله أرى أن تدبر القرآن وتأمله أأمن وأفيد وأنجع للعبد وهذا من أعظم الأسباب في جلاء الأحزان وذهاب الهموم والغموم في القرآن تورث العبد طمأنينة القلوب وانشر في الصدور الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب يسأل الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الإمام المكثير رحمه الله تعالى أي تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند ذكره وترضى به مولا ونصيرا ولهذا قال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي هو حقيق لذلك فاحرص عاك الله على الإكثار من تلاوته انا الليل وأطراف النهار وسر ربك أن تكون تلاوتك له سببا في شرح صدرك فإن العبد متى أقبل على ربه بصدق فتح الله عليه من عظيم بركاته قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين وقال أيضا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نعم بعدما قلنا قوه التوحيد حصن فن بالله كفرة الدعاء المبادرة إلى ترك المعاصي أداء الفرائض والمداومة عليها مدالفة الصالحين، كراءة القرآن نقول في السبب الثامن الصباح والمساء نعم يا أخي لا تقول أليت ذلك من ذكر الله نعم فإن المواضبة عليها له خير عظيم المداومة على الأفكار الصالحية والمسائية وأفكار النوم وما يتبع ذلك من أسكار اليوم والليلة فتلك الأسكار تحصن العبد المسلم بفضل الله تعالى من شر شاطين الذن والإنس وتزيد العبد قوة حسية ومعنوية إفقالها مستشعرا لمعانيها موقنا بثمارها ونتاجها والفحر صرعاق الله على تلك الأسكار المتأكدة بمن اعتراهم هم أو غم ومن ذلك ما أخرجه السيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب وذلك أكبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كان يعاني أيضا أحيانا من التعب النفسي كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم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 يجب أن نوضح على أن التعب النفسي الذي كان يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون تعبا نفسيا خاصا بالدنيا بل لمعاندة الكفار والمشركين له فقط فلم يكن هو صلى الله عليه وسلم يركل للدنيا ولو ذرة واحدة وكذا ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله اللهم إني أعود بك من الهم والحزن والعجز والكسل إلى آخر الحديث وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل به هم او غم قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم ودعوات المكروه كثير اللهم رحمتك ارجو فلا تكني إلى نفسي طرفه عين واصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعم والكثير والكثير من الأحاديث التي ذكرت في ذلك وطبعا من ضمن هذه الأحاديث لا يمكن أن ننسى سيد الاستغفار فما أصاب عبدا من هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك طبعا ليس هذا ناصيتي بيدك ماض في حقك عدل في قضائك أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي إلا ذهب الله عنه حزنه وهمه وأبدله مكانه فرح نعم نعم يا أحبت الإيمان نعم يا أحبة الإيمان كرروا تلك أو هذا الدعاء كثير فوالله بالفعل من قاله بيقين سبحان الله تبارك وتعالى زال همه وغمه بفضل الله تبارك وتعالى والآن أحبة الإيمان، ترى الكثير، ترى الكثير، ترى الكثير أحبة الإيمان لم يشعر بتلك القف، لم يشعر بتلك الكثير. هذه من أكبر المعينات على أن مستشعر جيدا أن هذه الحياة. ولا غيرها حياة أن هذه الحياة ولا غيرها حياة فتاة في السابعة عشر من عمرها فتاة في السابعة عشر من عمرها تواجه الموت هل تعلمون يا إخوة عن بتواجه الموت هل تعلمون يا أحباب لما كانت تواجه الموت تعالوا نعرف لما كانت تواجه الموت تم اعتقال الأخت هدى كاية مع ثلاث من بناتها وخمسة عشر شخصا آخرين لاحتجاجهم على الحظر المفروض على لبس الحجاب الإسلامي في جمع يونونو بتركيا والنائب العام يطالب بتطبيق قوبة الموت عليهم نعم كان ذلك في عام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون وهذه رسالة من الأخت نور جيهان ابنة الأخت هودة تاية وهي في السابعة عشر من عمرها وتواجه عقوبة الموت وقد أرسلت رسالتها هذه من داخل سجنها بملاسيا نعم تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وهادينا السلام على صحابه رسول الله عليه وسلم ومن تبعهم السلام على المؤمنين الذين يقاومون الاضطهاد والمؤمنين الذين تخفق قلوبهم معنا وتشاركنا آلامنا اخواتي اخواتي وإخواني جميعا لا يهم كم تبعثون عنا ما دمنا نشعر بكم ما يهم كم تبعدون عنا ما دمنا نشعر بكم ما دمنا نحس ان قلوبنا تقفز طلب واحد وما دمنا نحس باننا اخوه كم هي عظيمه سعادتنا بان لنا دعوه عظيمه ومقدسه انها عظيمه حتى لتجعلنا نقاوم ضد جميع قوى الكفر والمنافقين الحمد لله الحمد لله الفضل بعد اعتقال امي واختي ثم انا نور النور الحق في عام 1999 عندما كنت خارجة من فصل القيت نظرة اخيرة على في الفصل في ذلك الوقت لم تستطع في الفصل ولا حتى معلمتي عن اي شيء من اجل كانوا يتعذبون من كل ما مررت به واعطلت مرة والان الذي تضرب جديدة عيشها لأحكي لهم عنها والان الذي تضرب جديدة لأحكي لهم عنها في اخر مرة ذهبت لفصل احضر حقيبتي رأيت صديقاتي من الفصول الاخرى وقد خرجنا لرؤيتي وصلنا في بعضهن حاول ان لا يتركني ومعلمتي والاخريات كنا يحاولن مشاركتي مشاعري مساعرتي في بينما كنت انا في كل هذا احاول تهديتهن لاخر فصل دراسي وكان ترسم الحياة من سنكون ضعيفين عن وصول المعلمات ولم الى الصف ولكننا نحب ونعلم بان الامر يستحق هذه التضحيه ونحن مشجعون وكلنا يعلم اننا يوما ما سنواجه تلك الجدران الاربع السجن اننا لن ننجح وكلما نبغي هو وكلما نبغي هو رضا الله عز وجل ولذلك نقول الحمد لله اننا هنا لاننا نعلم ان الامر الذي يستحقه في هذا العالم هو الحصول على رضا الله عليك. عز وجل لذلك فلا يهم مققا إن كنت نتخذت من المدرسة لأن المهم بالنسبة لنا أن نحصل على شعادة التخرج برضى الله إنه مهما كان إنه مهما ومهما حصل فإنه مهم لنا أن نرى على ما الله عز وجل على شعادة تخرجنا إنه في غاية الاهميه أن يكون تخرجنا والإستعداد لقاء الله واليوم الآخر وأن نكون في جنب الله فحذكنا الله ونعم الوثيين قال سلام طيلة في مظاهرات كثيرة رفت على بسان تلك الفتاة قسمت الحرية ولقد قصمت علينا وجعلتنا نولد احرار وعشنا احرار فنحن لسنا عبادا الا لله عز وجل وعندما يأتي الموت نموت احرار لاننا كتبنا كتبنا على الجهاد وكتب علينا الجهاد على جباهنا ووضعنا الكفاح في بداية كل صلاة لنا في الصباح لاجل لأجل ماذا يا إخوة يا أخوان لأجل دولة حرة تعبد لله عز وجل لأجل مدرسة حرة يكون الشرع فيها وتضيير سرع الله من أجل شرفنا من أجل هويتنا ولن نعطي أي تنزيل سوف نضاد النكاح وسوف نفوز لقد أقسمنا لقد أقسمنا نعم لقد أبتمنا كنا علينا كن علينا شهيدا كن علينا شهيدا يا الله كن علينا شهيدا يا الله كن علينا شهيدا يا, يا الله إذا حكم علينا بالموت في يوم ما فلن يسني ذلك سوعيد ما فعلت مرة أخرى وسأبصم قطم الحرية مرة أخرى نعم أميد لول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون نعم يا رب انت عوني ومولاي نور جهاد نور جهاد فلسطين هل تعلمون يا إخوة ماذا حدث بهذه الام هل تعلمون ماذا حدث بهذه الام لقد, لقد ماتت دفاعا عن حجابها لقد ماتت دفاعا عن حجابه ترى والله تلك هي الحياه وما غيرها حياه ترى والله تلك هي الحياه وما غيرها حياه سبا والله لا نريد إلا هذه الحياة. سبا والله لا نريد إلا هذه الحياة. والله لا نريد إلا حياة القرب من الله عز وجل. يا أختي هل بعثتي أخي هذا بهذه القوة؟ هل كان دعوتك إلى الله عز وجل بها بهذه القوة؟ هل كان دعوتك إلى الله عز وجل أخي بهذه القوة؟ تم الزفاف على الطريق الذي لم يبتدئ ودخل العربطان الى منزله وقدمت الزوجة زوجته لزوجها واستمع على النائبه وكانت تلك هي ليله زفافهما الاولى وفجرا وفجاه سمع الاثنان صوت طرق الباب فانزعج الزوجة وقام غاضبا من الذي ياتي في هذه الساعه فقامت الجوجة لتفتح الباب وقفت خلف الباب وسألت من بالباب فاجابها الصوت من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام. فعادت الى زوجها فضادر يسألها من بالباب فقالت له سائل يريد بعض الصعام فغضب الزوج وقال هذا الذي يزعج راحتنا ونحن في ليلة جفافنا الاولى فخرج الى الرجل فضربه ضربا مبرحا ثم طرده سر طرده فخرج الرجل وهو لا يزال على جوعه والجروف سمأ روحه ونسده وقرامته ثم عاد الزوجة الى عروسه وهو متضايق من ذاك الذي قطع عليه متعة الدروس مع زوجته وفجاه اصابه شيء يشبه المس وضاقت عليه الدنيا بما رحبت فخرج من منزله وهو يصرخ وترك زوجته التي اصابها الرعب من منظر زوجها الذي صارتها في ليلة تساقية ولكنه قضاء الله وقدره صبرت الزوجة واحتسلت الاجر عند الله وبقيت على حالها لمدة خمسة عشر عاما وبعد خمسة عشر عاما من تلك الحادثة فقدم شخص مسلم لخطبة تلك المرأة فوافقت عليه وتم الزواج وفي ليلة الدفاع اجتمع الزوجان وعلى مائدة العساء وفجأ الاثنان الباب يقرأ. فقال الزوج لزوجته اذهبي فاستح الباب فقامت الزوجة ووقفت خلف الباب ثم سالت من في الباب فأجاءها من خلف الباب سائل يريد بعض الطعام سائل يريد بعض الطعام فهل من طعام سائل يريد بعض الطعام فهل من طعام فردعت الى زوجها فسألها من بالباب فقالت له سائل يطلب بعض الطعام فرفع زوجة المائدة بيديه وقال لزوجته خذي له كل الطعام ودعيه يأكل الى ان يسبع وما بقي من طعام فتناكله نحن فذهبت الزوجة وقدمت الطعام للرجل ثم عادت الى زوجها وهي تبكي فسألها ماذا بك لم تبكين ماذا حصل هل تتنكي فأجابته والدموع تصيب من عينيها لا فقال لها فهل عابك فقالت لا فقال لها الآبات فقالت لا إذن ففيما بكائك قالت قالت هذا الرجل الذي يجلس على بابك ويأكل من طعامك كان زوجا لي قبل خمسة عشر عام وفي ليلة زفافي منه ترك سائلا بابنا فخرج زوجي وضرب الرجل ضربا مودعا ثم طرده ثم عاد متهجما ضائق الصدر ثم اظنه جن او أصابه. مس من الجن والشياطين فخرج هائما لا يدري اين يذهب ولم اره بعدها الا اليوم وهو يسأل الناس فانفضر زوجها باكيا فقالت له ما يبكيك فقال لها تعرفين من هو ذاك الرجل الذي ضربه زوجك فقالت من فقال لها هو انا هو انا هو أنا تلك هي الحياة ولا نريد غيرها حياة تلك هي الحياة ولا نريد غيرها حياة تقدير الناس احترام الناس وفاء الناس لبعضهم لبعض ان يعطف ان يعطف كبيرنا على صغيرنا، ان يعطف عليه وان يوقر صغيرنا كبيرنا في الكهير حياة ولا غيرها حياة ترى والله يا اخوة يا الكثير والكثير من القصص والعبس الكثير والكثير من القصص والعبر تنتظرون في هذه الحياة ولكن اختصرناها جدا حتى تكون في زبد الزبد أسأل الله عز وجل أن تكون هذه المحاضرة قد نفعتني أنا أولا ثم باقي الإخوة الأحباب والأخوات بارك الله فيهن تقريبا نعم قبل أن نذيب سبحانه الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلى والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما راق قمري وأورق عود إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكملي. فكم لي بمذلة في البراية وأنت علي ذو فضل ومني يظن الناس بي خير وأني لشر الناس إن لم تعف عني وهذا حالي والله يا إخوة وغير تقى يا أمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل نعم يا أحباب أشد الله عز وجل إني أحبكم في الله ترى هناك سؤال أو شيء أرسل إلي على شيء وصل لنا تقريبا هل هناك, هل هناك شيء وصل لنا تقريبا من غرفة نور الاسلام لا أعلم يعني نعم هناك أخ تقريبا قال في غرفة نور الاسلام لا أعلم والله تقريبا غرفة نور الاسلام لا أعلم الهم أو القرب ليس تعب نفسي. طيب نتكلم كما قال علماء النفس في ذلك قال علماء النفس وينقسم التعب النفسي ومن انقساماته الهم والحزن والقرب ولذلك أحبة الإيمان ليس لنا أو ليس في شرع الرحمن هم أو قرب أو غم يعني من تطبق أسباب شراح الصدر التي قلنا عليها ما يوجد ما يوجد ذلك لدينا كمسلمين لله عز وجل وحدنا الله عز وجل ومن شراح الصدر كما قلنا قوة التوحيد وكما ذكرنا الأسباب المؤينة على ذلك الثمان أسباب والهم والكرب هي من من الأمراض النفسية يعني ذلك قد ذكره علماء النفس أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم في درجه من درجات التعب النفسي أو المرض النفسي ترى ربما في محاضرات من المحاضرات بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن النفس قصيلا فمن علم سيئا أو علم علما أمن مطر غيره فيه بفضل الله تبارك وتعالى ودذلك أدعو جميع الإخوة والأخوات لا يقتصر أحد على علم في شيء محدد بل أعلم شيء عن كل شيء وكل شيء عن شيء في نفس الوقت أسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتكم على الحق ما دمتم احياء وأسأل الله تبارك وتعالى ان يطرح صدورنا وصدوركم للخير أحبة الإيمان وأسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك القائمين على تلك الغرف اللهم أمين وايصرح صدورهم للحق ما داموا عليه قائمين ويثبتهم رب العزة عما يصفون سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشهد الله عز وجل اني حبكم في الله واسال الله تبارك وتعالى ان جمعنا في الدنيا على طاعته ان يجمعنا يوما القيامة على حوض نبيه ومصطفاه وتحت ظل عرشه اللهم امين احبه الايمان سبحانك اللهم وبحمدك أحبك. سبحانه وتحمدك أشهد الله إليه أن تستغفرك واتوب عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة الإيمان